قريب من البعث فاننا خلقناكم, خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علاقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقه لمبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلو أشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا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 إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد.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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ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 من يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وَأُحِلَّتْ لكم الْأَنْعَامُ إِلَّا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الْأَوْثَانِ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 فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنَّهَا من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثُمَّ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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديالهم بغير حق إلا ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين فِي مكناهم في الأرض أقوموا الصلاة وآتوا الزكاة, واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فك مِنْ من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا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 إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسف الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته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 مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منهم حتى تاتيهم المساعده بغته او ياتيهم او ياتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 ما قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم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 تُصبحُ الأرضُ مُخضرَّةً إِنَّ اللَّهَ لطيفٌ خبيرٌ لهُ ما في السماواتِ وَمَا في الأرضِ وَإِنَّ اللَّهَ لهُ الغنيُّ الحميدُ ألمْ ترَ أنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا في الأَرضِ وَالفُلكَ تجِرِّ في الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون